وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُّ مِنْ مَا شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتُهُ كَرِيمًا مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتُهُ كَرِيمًا وَفِي فَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عن أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ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 وَالْأَررضَ فَشْناهَا فَنِعمَّ الماهِدُون وَالْأَرضَ فَشْناهَا فَنِعم الماهِدُون وَمِا كلُلِّ شيءَيْئٍ خَلَقَنَا زَووجَلِلَعَكُمْ تذكرون فَفُِّون إلى اللهَّ فَفرِّون إى اللهَّ لَكُمْ مِنْ هُنَا ذِكْرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْ هُنَا ذِكْرٌ مُبِينٌ إِنِّي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 سبملوم وذكر فان الذكرات فوعلم المؤمنين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما ارِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ